قال المصنف رحمه الله تعالى باب رؤيتهم إياه عز وجل في الجنة قال حدثنا الحاكم محمد بن محمد بن عبد الله الأزدي قال أخبرنا أبو إسحاق القرام قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا حوسرة بن أشرس قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال الحسن الجنه والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل فهذا الباب الرابع والثلاثين من أبواب الرسالة التي وسمها مؤلفها بالأربعين في دلائل التوحيد وهو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الانصاري الهروي الصوفي الحنبلي قال باب رؤيتهم يعني المؤمنين رؤية مياه عز وجل في الجنة قال ببعاب بعقول الرؤية في مجرده في الجنة ذكر فيه حديث الصهيب في تفسير الآية الكريمة آية اليولس للإله أحسر حسنة وزيادة قال الحسنة الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وهذا حديث, حديث صحيح هو, هو, هو في صحيح وهو أيضا عمام احمد تربري هو حديث صحيح وفي النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية للذين احسنوا الحسنى فسروا الحسنى بانها جنه وفسروا الزياده بان النظر الى وجه الله الكريم فدل على ان مؤمنين يرون ربهم في الجنه والادله على انهم يرون ربهم في من هذه الايه ومنها قول تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في سوره لهم يعلم المؤمنون ما يشاءون فيها في الجنه ولدينا مزيد جاء تفسير الزياده بان النظر من الله الكريم ولا حديث وكذلك الحديث الكثيره لأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة وبواب البخاري في سعيها البخاري رحمه الله طوّب في سعيقاء الباب ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة لكن لا الحديث والنصوص في هذا والادله فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة وهم يتفاوثون في هذا على حسب أعماله جرجاته في الجنة إن المؤمن على الجنة درجة. كل درجة عليا أعظم نعيم من درجة التي تحتها والنار معه بلا دركات كل دركة سفلة أشد عذابا من الدركة التي فوقها فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة ويتفاوتون فيها على حسب اعمالهم منهم من الله بكرة معشية على حسب صلى الله سبحانه وتعالى فالمؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة ويرون ويعلون في الجنة أما الكفار بينهم حجبون عن الله قال الله تعالى كلا انهم عن ربهم وهم اذن المحجوب وفي رؤيه المؤمنين وفي رؤيه الكفار لله في موقف القيامه التقوى اقوال العلم قيل ان الكفار يرونه في موقف القيامه ثم يحتجب عنهم وتكون هذه الرؤيه عذاب عليه عذاب مثال ذلك السالف اذا اتى به الى ولي الارض ثم راه وقطع يده أو جلده لا يسجد هذا الرؤيء سيد علام وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون في موقف القيامة لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في موقف القيامة ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن المنافقين وقيل لا يراه إلا المؤمنون ومن أن كان الله للمؤمن في الجنة كفر ومن الله. الله كفر قال قاله سنة وجماعة ثبت تعالى الإمام أحد وغيره ان من أنكر رؤية الله كفر ولكن هذا الحكم إنما يكون حكم عام حكم من أنكر رؤية الله كفر أما الشخص المعين فلان بفلان لا يكفر إلا إذا قامت هذه الحجة إذا وجدت الشروط وتفتن معانا قد يكون الفعل كفر ولكن الشخص ما يكفر إلا إذا وجدت الشروط وتفتن معانا نعم باب إثبات الكلام لله عز وجل قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعدل قال حدثنا بن حمدوي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال أخبرنا أبو الصلت قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابيه أن ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام نعم هذا الباب الخامس والثلاثين قال باب اثبات الكلام لله عز وجل وصفه الكلام لله عز وجل من الصفات التي أثبتها للسنه وجباها الله عز وجل ومن الصفات التي يشد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البداية وقلوا أن أرى هذه ثلاث صفات صفات الكلام صفات العلو والرؤية رؤية الله، هذه الثلاثة يشد النزاع فيها بين أهل السنة وبين بين أهل البداية وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البداية فمن أثبتها هو من أهن السنة صفات الثلاث ومن أنكرها فهم من البداية ولذلك الرؤية أنكرها الجهمية والمعتزله والشاعرة أثبت الرؤية لكن نف نفوجها والكلام أنكره ثبت الكلام أنكرها الجهمية وأنكرها المعتزلة قالوا الكلام مخلوق وووالشاعرة أثبت نصف, نصف الكلام قالوا الكلام نوعان لفظ معلم فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق والعلو أنكرها أنكرها الجهمية والمعتزلة والشاعرة بين هذا الصفات الثلاث من الصفات التي يشتد فيها النزاع بين السنة وهالبدع ووهم العلامات الفارقة بين السنة وهالبدع هل أدل على صفات العلو كما قلت لكم أفراد التأديع على ألف تلي ومع ذلك اكره هذا البدع وصفة الكلام أدلة كثيرة لا تعد ولا تصح كثيرة أدلة الكلام أدلة الكلام قال الله تعالى وكلم الله موسى تكلما فقال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للملائكة قال اثبت القول. وإذ نادى ربك موسى اثبت النداء. والنداء يكون من بعد من الصوت وقال وقال له نجية والنجاح والكلام من قرب ونصوص الوحي كلها فيثبت الكلام لله عز وجل والرسالات أنزلها التي ينزل الله على الأنبياء كلها الكلام وهذه الصفة وهي الصفة الكلام ادلتها كثيرة جدا كل نص فيه أن الله قال او تكلم او نادى او ناجع او اوحى او انزل كلها فيها صفات نفس الكلام نوعها الله فانكارها انكار انكار للثلاث انكار للوحي فهي من اكثر الادله في ثبوت هذه الصفه نوعها الله عز وجل وانت اذا نظرت في الكريم وجدت يعني النصوص الكثيره التي تثبت الكلام كثيره جدا لو عدتها لو وجدتها كثيره لكل نص فيه أتكلم نادى ناجى قال يقول أوحى يوحي أمر نهى وصى كل هذه فيه فيها فتا الكلام ومع ذلك أنكرها أهل البدع أنكرها الجهميه وأنكرها المعتزلة وقالوا الكلام مخلوق الكلام اللفظ المعنى مخلوق الله لم يتكلم بحرف المصور كلام الله قالوا, قالوا كلام الله لفظ ومعنى وحرف صوت لكنه مخلوق في رأينا والله إليه التشيه والتكريم والجميع أنكروا والأشاعرة أثبتوا نصف الكلام قالوا الكلام لفظ ومعنى فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق الأشاعرة اللي هم أقرب قط في هذه السنة وسمونا في هذه وهي من الصفات السبع التي يستدلونها ما يصفه السبع الحياة والكلام والبصر والسمع والعقل والقدرة والترادف الكلام من الصوت التي يصفها الأشعار لكن لم يصفها على وجهها. قالوا الكلام ما هو الكلام عند الأشعار؟ معنى قائم بالنفس لا يسمع وليس بحرف ولا صوت. ليس بحرف لصوت ليس بحرف لصوت. كلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. وقالوا ان الرب لا, لا يسمع منه كلام ولا يستطيع ان يتكلم. دعاء الرب أذكر نعوذ بالله لا يستطيع الكلام وشبهتهم في هذا قالوا لو قلنا الكلام حرف صوت لفظ معنى لنزم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب لأن الأصوات حادثة والحروف حادثة وإنصال حادثة فلو قلنا أن كلام الله لفظه معنى لنزم حلول الحوادث في ذات الرب والحوادث مخلوقة هذه لكن يقال إن هذا إنها يلزم في المخلوق أما الخالف فلا يلزم الخالف تتكلم بلفظ ومعنى يبقى في ذاته وعظمته طيب كيف؟ كيف نزل هذا القرآن من جلال اذا إذا كانوا يقولوا الكلام ما ولا أصوات ولا ألفاظ فالقران حروف ولا كيف نزل القرآن؟ قالوا القرآن هذا ليس من كلام الله المعنى من الله أما الألفاظ والحروف هذه من جبريل قال الله تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بالنفس فعبر بهذا القرآن الرب لا يستطيع أن يتكلم عندهم يستطيع يتكلم الصوت انما كلام معنى قائم في نفسه مثل العلم فاضطر جبريل الاضطرار حتى فهم المعنى القائم بنفسه ثم عبر به هذا القران فالقران عبر عبارة عبر به جبريل وقال الطائفه الاخرى من الاشاره لا الذي عبر به محمد استدلت الطائفه الاولى بقوله تعالى في سوره التكوين انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش بكي هذا جبريل و الطائفة الثانية بقوله تعالى في سوره الحاقة انه لقول رسول كريم والله بقول شاعر وقال الطائفه الثالثه لا جبريل أخذه من اللوح المحو ولم يسمع من الله ولا كلمه هكذا ويقولون إن القرآن المصحف الآن ما في كلام الله لكن يسمى كلام الله مجاز يسمى كلام الله مجاز اللي به كلام الله ولهذا بعضهم ما يرى احترام المصحف لو رميت المصحف ما ما يهم عنده لأن ما في كلام الله كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع لكن هذا تأدى به كلام الله يسمى كلام الله مجازا الاشعره يسمونه في السنة هم أقرب إلى السنه وهم قابط إلى الى السله هذا الحكم مذهبهم في الرؤية كما سمعتم الآن والاراده ما يثبت الا إرادة الكونيه وينفون الاراده الشرعيه هذا وينكرون الاسباب والاسباب والتضارع ال... ويقول ان العبد مجبور على افعاله والأسباب اثرت الاسباب والصعاي والغرايز حتى تعرفوا مذهب ان ما... مذهب السنه ليس هو مذهب الشاعر بعض الناس يقول أهل السنة ثو الطوائف، الأشاعرة والظفردية أهل السنة، وسمون أهل الأشاعرة من السنة، الأشاعرة فعلاً بقر الطفرة السنة، ويتلو سلف الصلاة، لكن من السنة؟, السنة, وفق السنة. السنة؟ ليس من السنة في ما وافق على السنة، ومن خارج السنة ليش من السنة؟ وكلام الله تلف عليه بخصوص كثير لا حصله، هو معلوم من الدين بالضرورة. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب وحث كلام الله. الزوج جل ما هو ذكر هذا الحديث حديث أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام هذا الحديث قال فيه المحقق لم يقف عليه والله أعلم ولكن له شواهد يصح مسلم نحلي عن سبب ذلك رضي الله قال أبو بكر بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ننطلق بنا إلى أم بيأيمه لزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال, فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله فقالت ما ابكي الا اكون اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو الشيخ ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من فهيجت فهيجتهما على البكاء فجعل اركاني معها طيب المؤلف ما وجد الا هذا, هذا الدليل في صفه الكلام قال ادله وكلم الله موسى تكليفا واذ نادى ربك موسى اعدت القوم الظالم واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت اني استخدم وابنه وفي الحديث ان الله ينادي لما قام مع ادم يقول يا ادم يسمع البخاري فينادي بالصوت يسمع فيقول, فيقول لبيت وسعديت اخرجي بعث النار يقول يا ربي وما بعث النار وتكليمه لاهل الجنه السلام ونعم في ذلك ادله لا حصر لها والمؤلف ما وجد لهذا هذا الحديث الذي فيه الوحيد على كل حال هذا الحديث لو صح لكان دليلا فقدر الوحي هو الوحيد لما يكون بالكلام الله تعالى ينزل زب الروح من عند الله تعالى يسوع كلام الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المذنب باللسان العربي لكن لو ليس مؤلف اتى بالنصوص الكثيره الواضحه سرد لان نصوصنا وكلم الله موسى تكليما ولذكر ربك موسى ان الظالمين قال الله يسال الله العائشه بالمره وثقت للناس اتخذونهم باذن الله قال يا موسى ان صفيت على الناس برسالاتي وبكلامه هذه لا حصلها نعم باب الدليل على ان كلام الله عز وجل غير مخلوق قال اخبرنا احمد بن محمد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن محمد ح قال واخبرنا محمد بن عبد بن عبد بن عبد بن عبده قال حدثنا الإدريسي وقال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهل عن سهيل حاء قالوا أخبرني قالوا أخبرني حاء أخبرني نعم حاء وأخبرني العزيز بن من التحويل الأسناد من, الاسناد من الاسناد التحويل حاء على ما التحويل نعم وأخبرني العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل حاء وحدثنا قال وحدثنا قاضي ابو منصور قال وحدثنا هارون بن أحمد قال حدثنا علي بن العباس البجلي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرمي وحدثنا محمد بن أحمد الجارودي إملاء. قال حدثنا محمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن بهرام جار قريب الكلاني الكوفي قال حدثنا الأشجيعي عن سفيان عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء نعم هذا الباب, الباب السادسة حلثي من الباب هذا الرسالة قال باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير بحلوق نعم هذا هو عقيدة السنة والجماعه ان كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود وكلام الله سنه المستشعرات والله تعالى هو الخالق بذاته واسماء وصفاته وما سواه مخلوق ومن الادله على ان كلام الله غير مخلوق ادله كثيره لا حصر منها قول تعالى الله خالق كل شيء فأخبر سبحانه وتعالى انه الخالق الله اسم الشريف الله بذاته واسماؤه وصفاته وأفعاله خالص ولا مخلوق وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما المخصر قال العلماء اذا جاء المخصر به بالتاكيد ولا يمكن ان يقال انه جازف في جازف توهم الرجال كلم الله موسى لما جاء تكليما صار المراد به الكلام الحقيقي هو لا يمكن أن يؤون وكلام الله منزل غير مخلوق إنه بدأ ويوجد ومنه من العديدة قاله تعالى فانزلوا كتاب من الله العزيز الحكيم فانزلوا كتاب من الله العزيز فانزلوا كتاب من الله العزيز من الله العزيز فانزلهم من الرحمن الرحيم والتنزيل يكون من أسفل إلى أعلى وقال تنزيل فقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال ولكن حق القول مني منني هذه كلها هذه على إثبات كلام الله وإثبات أن القرآن منزل غير مخلوق قال أهل السنة إن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإله يعود منه بدأ ينتكلم الله عنه. وإله يعود يوم القيامة في آخر الزمان في آخر الزمان يعود إلى الله إذا بعد ظهور اشراط الساعة الكبار التي هي الآن ظهرت اشراط الساعة الصغر والوسطة بقي صوت الساعات الكبرى التي تليها الساعة ومشبهة بالعقد الذي فيه خرز فإذا قطع تتابعت الخرز ولا نخرج منها شيء حتى الان أولها خرج المهدي ورجل من بني من آل البيت من سادات فاطمة اسمه سلم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله المهدي وكونت كلهم يملأ الأعضاء عدل كم أنبولي اكل شاورات يبايع له في وقت ليس الناس فيه إمام. ووثأ تكثر في دمائه وتحصل فتن الناس في الشارع وتحصل فروض طاحنة من المسلمين ومن آخرها فتح الصليبية. فإذا فتحت الصليبية جاء أن الناس يعلجون سيوفهم بالزيتون في جبل الزيتون. وهذا يدل الله عالم أنه في ذلك الوقت أن المخترعة الحديثة تزول لانه قاتلوا بالسيوف ما في قنابل ولا صواريخ. يعلقون السيوفهم بشدر الزيتون وعند ذلك يخرج الدجال وهذه العلامة الثالثة هو رجل من بني آدم أعور عين اليمنى يدعي الصلاة أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الأولوهية فقل أنا ربكم ثم ينزل في زمان عيسى بن مريم من السماء وهذه العلامة الثالثة فيقتل الدجال وفي زمان عيسى يخرج أجل مجود ويتحصن نبي الله عيسى ومن معه يستمر هذه اربعه أربعة علامات بسوالها مرتبه وهي اول شرط اولا المهدي وفي زمانه يخرج الدجال وفي زمانه يخرج ذمر وفي زمانه يخرج يهو ثم تتوالى بقيه اشراط الساعه ومنها دخان الدخان ورقام السماء والأرض ويصيب المؤمن كهية الزكام ويؤذي الكافر في عينه وسمعه وبصره ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف وهذا هو العلامة وهذا ما يقال السنة منه بدأ وإنه إذا ترك الناس العمل بالقرآن في اخر الزمان نزع من الصدور ومن المصاحف فيصبح الناس لا يجدوا في صدره مايه ولا في, ولا في مصاحفه أعوذ بالله وهذا من أعظم المصاحف والسالثة والعالم السابع هو هجم الكعبة يهدمها رجل من الحبشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنظر ليس أنه سيلع وفيرع يهدم وينقض حجراً حجراً ويوقيه في البحر ثم العلامة طلوع طلع من مغربها فإذا طلعت آمن الناس كلهم بالله وإذا طلعت اغلق باب التوبة وليس هناك إيمان جديد فالمؤمن يبقى على الإيمان ويتفرق على كفره ثم التاسع خروج الدابه ويتسم الناس سمة بيضاء في جبعهم تسمه سمة بيضاء فلا يظهرها وجهه، والكاف سمة سوداء فلا يظهرها وجهه، والدابة وطلع الشمس مغليها مقتلينا، أيهما ما خرجت فلفر على أثرها قليل، إن خرجت الدابة قبل الطروع قبل الشمس طلعت، وإن طلعت قبل خرج الدابة خرجت، وبأبو توى أغلقت، والمؤمن معروف والكافر معروف ويجلس الناس زمنا يتبايعون في الأسواق، يعرف المؤمن والكافر، بعها لا يموت، هذا الكافر. فالكافر اسود الوجه والمؤمن أبيض الوجه وليس هناك إيمان جديد. ثم في آخرها تأتي ريح الطيبة فاقرض الراحة المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى مؤمن في قلب الإيمان إلا قبرته حتى لو دخل في الجبل قبرته ثم العلامة ثم بعد ذلك لا يبقى في الأرض من الكفره وهو في ذلك حسب رزق دار العيس ثم العلام العاشرة خروج النار من طالع عدن. نعم تسوق الناس المحشر الفلسطين. إلى المحشر إلى أوفل الصين تبيثوا معهم إذا باتوا وقت البيتوتة منهم تقف حتى يبيث الناس إذا انتهى البيتوتة ساقت الناس وقت الغيلولة تقف فاذا تبقى الغيلولة ساقت الناس تخلف تركي ثم بعد ذلك تقوم الساعة وتفر والناس يسهلون في دنياهم تقوم وهذا يلوط الحظ لإبنه وهذا يغسل الفسيلة وهذا يمد قلاش في وهذا يرفع اللقبة إلى فم فتقوم عليه وذلك الله يأمر إسرائيل،, إسرائيل فينفخ الصور نفخه الصعب فنفخة طويلة لطويلة عوله وفزع وآخرها صعب الموت ثم يمكث الناس ثم يمكث الناس أربعين ينزل الله مطرا تنبت منه اجساد الناس وينشأ الناس ويعيد الله الناس خلقا جديدا نفس ذوات الانسان يعيدها الله الذرات التي في يعيد الله خلقا جديدا فاذا فخاب كما خلق الناس أمر الله الصرافين فنفخ في الصور نفخه البعث فتاتي الارواح من مكانها وتتطاير وتدخل الكروب في جسدها فيقوم الناس من قبولهم ففاة عراثا ففاة هلا نعال عليهم اورات الله فيعيد عليهم غرلا يرمختونين ويقفوا بلاد رب العالمين للحساب والجزا والشهد من هذا قوله قوله السنه السنة منه بدأ وإنه يعني القرآن يزع من الصدور البداية ومن الصاحف في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به وباع أحد اشراط الساعة الكبار فكلام الله منزل وقاله ألا وقال في هذا كثيرة لكن مؤلف اكتفى بدين واحد وهو قوله من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس اعوذ بكلمات الله التامات من شرب الخلق لن يضره من ليله شيء رواه احمد ومسلم في صحيح مسلم عن فرقه بنت الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شرب الخلق لن يضره شيء حتى يقرا من منزله ذلك وكلمه الله نوعان كلمات كونيه وكلمات دينيه شرعيه الكلمات الدينيه الشرعيه هو القران, هو القرآن. و... كتب الله منزل والكلمات الكونية هي ما تكلّم الله من شيء كن في كتب والكلمات التي لا يضاوزها شر أعوذ بالكلمات التي التأمة هذا ليس فهو آخر الحديث الآخر أعوذ بالكلمات الله التأمة التي لا يجاوزه هنا ولا فاجر الكلمات التي لا يجاوزه بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية كقول سبحانه كل شيء كن فيكون أما الكلمة الدينية والشريحة تجاوزها الفاجع القرآن كلمة الله الدينية يقول الله أقيم الصلاة والفاجع لا يقيم الصلاة يتجاوزها لكن كلمة الدينية لا. قال الله كل شيء يكون ولا أحد يمتنع ولا يجاوزها فالدليل على أن كلام الله بنزل غير مخلوق ادله كثيره كما سمعتم من القرآن ومن السنة كل آية فيها تنزيل تنزلكم من السعر العالم تنزلوا كلام نزلوا بالروح الأمين ولكن حق قول مني الله خالق كل شيء كل هذه أدلة على أنك الله نزل غير مخلوق نعم باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله قال أخبرنا سعيد بن العباس قال أخبرنا عبيد, قال أخبرنا عبيد بن محمد الدقاق ببغداد قال حدثنا الفرياني قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حق. وأخبرنا محمد بن عثمان بن النجم قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أيوب بن سويد حا وأخبرنا عبد الجبار قال أخبرنا ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا الحسن بن عرفات قال حدثنا إسماعيل بن عباس حا وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي محمد المكتب وغيره قال وحدثنا عبد الرحمن بن أحمد قال قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الملحدي قال حدثنا بن منبع قال حدثنا داود ابن أبيهن. قال حدثنا إسماعيل ابن عباس. قال حدثنا يحيى ابن أبي عمرو الشيباني. وقال سليمان ابن عبد الرحمن. قال حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن الطعاس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمه فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور تد ومن أخطأه ضل فلذلك اقول جف القلم على علم الله عز وجل نعم هذا الباب السابع والثلاثين بيان قال الباب وياني أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله وذكر حديث عبد الله بن عبد قال قال رسول الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمه فالقى عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه غل فلذلك يقول جف القلم على علم الله عز وجل هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق حاشيه قال انه ضعيف هو, هو احمد الترمذي من طرق على عبد الله بن دينه هو ضعيف وقال ابو عيسى هذا حديث حسن قال محقق فيه يحيى بن ابي عمرو قال اختي ابو حاتم وموزوعه لم يسمعوا من دين اخبار بينهما عمرو بن عبد الله اتحضروا فالحديث فيه ضعف لكن قلوبهم من فرح بنور الله دل عليه ادله قالوا تعالى في سوره في سوره الزمر اسم انشرح الله صدر الاسلام فهو على نور من ربك على نور من ربك فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله ولذلك قال فهو على من الرب. فالله تعالى يقلف النوف شق الموبين وينشرح صدره من أراد الله هدايته هذا فضل هو إحسان ومن خذله فإنه لا يقبل الحق. قال تعالى فمن يلد الله وجهه يشرح صدره للإسلام، ومن يجد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يدعو الله بالشعر الذي لا يؤمنه فهذه الآية قد يقال ان, إن هذا الحديث إن كان ضعيف لكن تشهد له يشهد, يشهد له الآية الكريمة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله وقال سبحانه فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله جلسه على الذين لا يؤمنون وهذا توفيقه سبحانه وتعالى فضل فلله تعالى على المؤمن نعمه دينيه خصه بها دون الكهف حبب اليه الايمان وجعله يقبل الحق ويرضى وهو ويحتاره جعله راشدا وزين الايمان في قلبه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكرها اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه هذا فضل وإحسانه سبحانه وتعالى فعلموا من أن يغتبط بهذه النعمة وأن يسأل الله الثبات على الإيمان وأن يسأل الله أن ينور قلبه ويشرح صدر الإسلام وقال سبحانه أيضا دليل ثالث الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوف من دري قال الله مثل نوره في قلب المؤمن مثل نوره في قلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوف من دري يوقد من شجرة مباركة زي لا يكاد زيت لا شرقية ولا غربية يكاج زيث لا يضيء ولولم تمسسه ولو تمسس نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ما مناسبة هذا الباب لدلائل التوحيد الرسالة الأربعون في دلائل التوحيد هذا فيها دليل على التوحيد نقول إن المؤمن الذي شرح الله صدر الإسلام يقبل الحق يقضل الحق وينظر في الأدلة يوفقه الله للنظر في الأدلة ويستدل بها على الحق فتكون الأدلة مقبولة واضحه عمابه ومن خذله الله فلا يرى الأدلة ولا يبصرها ولا يوفق لقبولها فمن شرح الله صدره ونور قلبه قبل الحق وعرف الدلائل على تفهد الله عز وجل واتدلى بها على قدره الله ووحدانيته واستحققه العباده وانه المعبود بالحق وانه له الكمال في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لهذا تتضح مناسبه هذا الباب للدلائل التوحيد